وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحم طري وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وتستخرجوا منه حليتا تلبسونها وترلفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.